الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه ومراقبته في السر والعلن والاستعداد ليوم المعاد فإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور عباد الله إن تنافس الناس في نيل مطامع الدنيا لهو الديدن المعهود في غابر الأزمان وحاضرها وإنه ليزداد هذا التنافس وانه ليزداد هذا التنافس مع الطمع كلما ازداد اللهث وراء المكنون من زينتها ومفاتنها حتى ان النفس المغامره لتشراب امام السراب في القيعه تحسبه ماء وليس بماء وما ذلك الا من شده ولع الناس بالدنيا وزخرفها وان على راس هذه المفاتن المال المال الذي اودعه الله بين عباده يتناقلونه فيما بينهم ببيع بعضهم لبعض ويبيع بعضهم لبعض ويرابح بعضهم لبعض يجد الناس في هذا المال طاقات متفتقة بين الحين والاخر في اذكاء المضاربات والمرابحات حتى يصبح التنافس والتهافت سمة من سمات مغامرات الناس ومخاطراتهم وكأنهم بذلك يفرون من فقر محقق يدعون إليه دعا حتى وقعوا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم رواه البخاري ومسلم ثم إن هذا التنافس المحموم لم تسلم برامجه لم تسلم براجمه من أوخاز الظلم والبهتان والكيد والحسد وأكل أموال الناس بالباطل اذ ما من تنافس يخرج عن إطار الاعتدال والتوسط إلا وتكون العواقب فيه وخيمة والآفات المتكاثرة عليه أليمة ومن هنا تنشأ الفتنة بين الناس فيبغي بعضهم على بعض ويلعن بعضهم بعضا وهذه النتيجة إنما هي مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال رواه الترمذي في جامعه إن كره الفقر وحب الغنى أمران فطريان والشريعة الغراء لا تقف كالحة في وجه الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولكنها في الوقت نفسه تبرز كمصححة للمسار حاثة على الاعتدال حاثة على الاعتدال في كل شيء حتى في المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من شر الغنى وشر الفقر رواه أبو داود والترمذي فالإسلام لم يحث قط على الفقر لأن الفقر كاد يكون كفرا ولم يحرض الناس على اللهث ما وراء المال لأن الإنسان قد يطغى الرآه استغنى أيها الناس جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الساعة لا تقوم حتى يفيض المال وإن من المقرر المشاهد في هذا الزمن عباد الله كثرة المال وتنوع موارده وامتلاء الساحة بالاطروحات الاستثمارية والمساهمات الربحية ما جعل الناس يتهافتون اليها تهافت الفراش على النبراس حتى انها لم تدع بيتا الا واصابته بدخنها وليس هذا هو العجب عباد الله فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا بهذا التنافس وخشي علينا منه وانما العجب حينما يكون هذا الانكباب والانغماس في حمأة الطفره الماليه لدى المستثمرين عاريا عن الاناه والوضوح والفرز بين ما احله الله وبين ما حرمه وان تكون غايه الكثيرين هي التحصيل كيفما اتفق دون النظر الى الضوابط الشرعيه والقواعد المرعيه في ابواب المعاملات بين الناس بيعا وشراء ومرابحه وإن مثل هذه المعرة لم تأتي بغته دون مقدمات بل إنها رجع صدا لقلة العلم وضعف الحرص على استجلاب المال من طرقه الواضحة البينه من حيث الحل والحرمة وما نشاهده اليوم من عروض استثمارية متنوعة يعتريها شبه وشكوك بل يعتريها ظن راجح بأنها ملتاثة بأنها ملتاثة بشيء من الطرق المحرمة من الطرق المحرمة في المعاملات إنما هو يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو بحرام رواه أحمد عباد الله إن الثورة المالية الهائلة في أوساط المستثمرين قد ولدت شيئا من الإحن والمشاحة والدعاوى إضافة إلى الإعسار المفاجئ والخسائر المتراكمة التي تحل ببعض الفرص الاستثمارية فتشتعل على إثرها الخصومات والنكبات جراء تلكم الحملات التي لم تكن محض صدفة مع الاعتراف بأنها غالبا ما تكون مفاجئة وهذا كله يجعلنا نؤكد على توضيح بعض الامور وتجليتها لمن أصيب بالعمى في هذا الميدان واستنشقوا غباره، وذلك من خلال الوصايا التالية الوصية الاولى ان امور العباد واموالهم مبنية على المشاحة والمؤاخذة فالمستثمرون في الجملة عمي البصائر امام صاحب الاستثمار ما دام رابحا موفقا لا يسألونه عن صغيرة ولا كبيرة ناهيكم عن المبالغة في مدحه والثناء عليه والإعجاب به فإذا ما خسر وكبى انقلبوا على وجوههم شاتمين له ومدعين عليه والواقع, يؤك والواقع يؤكد موالاتهم له في الغنم ومعاداتهم له في الغرم الوصية الثانية أن الأصل في أموال الناس وحققهم الحرمة والحضر فلا يجوز الحرمة والحضر فلا يجوز الاعتداء عليها او المماطلة والتفريط فيها او الوقوع في التأويلات المبررة للتصرفات الممنوعة فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وعند مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بما تأخذ مال اخيك بغير حق الوصية الثالثة ان القناعة والسماحة في ميدان التجارة امران مندوب اليهما اذ هما مضنة البركة كما ان الطمع والجشع وعدم القناعة مضنة للكبوة وقلة البركة لان للتجاره سورة كسورة الخمر تأخذ شاربها حتى ينتشي فاذا انتشى عاود حتى يصير مدمنا لا يفيق من, لا يفيق من نشوة المغامرة لا يفيق من نشوة المغامرة والطمع حتى يستوي عنده حال الخمار والإفاقة ولا تساعه من دم ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع رواه مسلم فالسماحة والقناعة فالسماحة والقناعة هما رأس البركة والرحمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا الى باع واذا اشترى واذا اقتضى رواه البخاري الوصية الرابعة وهي تصحيح لبعض المفاهيم المغلوطة لدى بعض المرابحين حيث يظنون ان المعاملات المحرمة لا تكون محرمة الا اذا شابها صورة من صور الربا وان اي معاملة خالية من الربا، فهي حلال، وهذا ظن خاطئ، بل إن المعاملات المحرمه أعم في السبب من ذلكم، لأنها في الحقيقة ترجع إلى ثلاث قواعد: أولاهن قاعدة الربا بأنواعه وصوره، والثانية قاعدة الغرر بأقسامه وأنواعه، والثالثة قاعدة التغرير والخداع بألوانه وأحواله، وهذه عباد الله. وهذا عباد الله أمر قل من يتفطن له من التجار والمرابحين لأن المعاملة قد تحرم بسبب نقصانها شرطا من شروط صحة البيع المعلومة لنقصها شرطا من شروط صحة البيع المعلومة وإن لم تكن على صورة ربا فالبركة كل البركة في الكسب الحلال والمحق كل المحق في الكسب الحرام أما الوصية الخامسة عباد الله فنوجهها الى من ائتمنهم الناس على اموالهم في الاتجار والمرابحه ان يتقوا الله فيها وان يسيروا في اتمامها على الوجه المباح والوضوح والخضوع لما احل الله فيها والبعد والنأي عن اي موضع ريبه او شبهه او تفريط او اهمال او استغلال ثقه الناس بهم في ان يتصرفوا فيها على على غير ما وضعت له فإنما النوى أن يفي بحقوق الناس كان الله معه والعكس بالعكس وليتذكر وليتذكر أمثال هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أمول الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله رواه البخاري ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين واتقوا واتقوا المال فإن فتنة هذه الأمة هي المال ولتستمعوا إلى قول الباري جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله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 فالبيع والشراء والمرابحه كلها تندرج تحت ضروره حفظ المال وانطلاقا من حفظ هذه الضروره فان الشارع الحكيم لم يدع الفرد المسلم حرا في التصرف المالي دون ضوابط لئلا يخرج بالمال عن مقصده الذي اكرم به بنو ادم من كونه نعمه ومنه الى كونه نقمه على صاحبه ووبالا يسال عنه يوم القيامه فقد صح عن النبي فقد صح عن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فالواجب على كل مسلم أن يدرك حقيقة المال وأنه سلاح ذو حدين وليحذر أشد الحذر أن ينقلب عليه فتنة وبلاء لأن الله جل شأنه قال عن المال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم والواجب على أولاة الأمور والعلماء والمختصين في المعاملات المالية أن يكون لهم جهود ملموسة في حفظ هذه الضرورة من خلال وضع الضوابط الشرعية والمصالح المرسلة لتكون سياجا منيعا يحول دون العبث بأموال الناس والعب منها الهيم ولأجل أن تقلل ولأجل أن تقلل من ضحايا المرابحين المتهورين والبسطاء المغامرين ولألا تكون السوق المالية كلا مباحا لكل ساذج يرعى حول حماها وذلك حماية للحقوق والمصالح ودرءا للمفاسد والعبث بأموال الناس يقول الله جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراهم مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا وصلوا رحمكم الله على خير البلية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة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 يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم امنا في أوطاننا